ص ا ر ل ه و ا ي ا مضاحك من كل قلبي ع ر ف الضحكه دربها غير دربي الدنيا ما حصلت منها غير تعبي صار حصلت لهوايا مضاحك الضحكة دربها دنیا ما عرف غير دربي كل قلبي من 「やっちまえそっちき」 「お嬢ちゃん」<音楽>「お嬢ちゃ ح و ج ちゃ ل م ش ا ك ل よろこそ